لآن القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم